وجاؤ أباهم عشاءا يكون قالوا يا أبا لا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن إلانا وما أنت بمؤمن إلانا ولو كنا صادقين وجاؤ على قميصه بد كذب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 فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرناهُ وَقَطَعنا أَيْدِيَهُم وَقُلنا حاشَ للهِ ما هذا بَشَرًا إِن هَذا إِلّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَانِكُنَ الَّذِينَ امْتُنِنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدتْهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ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 قالوا أضغاث وأحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وذكر بعد أضمّة ألا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سمان زراعات خضر واخرى يابسات لعلني ارجع الى الناس لعلهم يعلمون قالت ازرعون السبع سنين دافا فما حصلتم فما حصلتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شدادين يأكلن ما قدمتم يأكلن ما قدمتم لهم إلا قليل مما تحصرون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه غض الناس وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة, فاسأله النسوة التي قطعن أيديهم إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه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 ألا ترون أنني في الكيل وأنا خير المنزلين؟ فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه به إننا نفعلون.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 قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجز الظالمين فبدأ بأوعيته قبل وعاء أخيه ثم استخرجها ثم استخرجها من وعاء أخيه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 يرجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغي بحافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإننا صادقون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 أفأمن أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيل أدعوا إلى الله على بصيرة أنا وما يتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجال دُنُوحي إليهم من أهل القرى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ التَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّى إِذَا اسْتَيَأَسَ الرُّسُلُ وَظَنْ